أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره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 The heavens and what is in the earth and what is between them and what is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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوَّ وأنا اختَرَتُك فاستمع لما Tamir li ma yuhha inni anallahu la ilaha illa anaf a'budni wa aqimi assolata li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 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِ كَأَمُوسَى قَالَ هِيَ عَطَايَةٌ أَتَتْكَ وَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآربُ أُخْرَى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 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إذهب إلى في العون إنما هو طغى. قال ربيش رحل صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسب نَحْكَكَ كَثيرا وَنَذْكُرُكَ كَثيرا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصيرا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فقضي فيه في اليم فاليلقى خذ عدل لي وعدل له، وألقيت عليك ما حبّت مني ولتصنع إذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى وصنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى في العون إنه He said to him a word for us, so that he can remember or be afraid. He said, Lord, He said, don't be afraid, if I am with you, I can فَكَفَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى He said, Lord, who gave every thing, created him, and led him. He said, what is the first time of the year? He وَلَا يَنْسَا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به أزواج من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لئن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 تنا تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا بسحر مثله.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 فتولّى في العون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من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 فَوَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اعْتَلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ الْقِيَ وَإِنَّ مَا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى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 جَدَّ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لن the على ما get من we والذي فطرنا it ما theentes And the ones who change دُنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا رَأْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الصِّحْد وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَقْتِرَّ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَلَأَىٰ مُوتُوا فِيهَا وَلَا يَحْيَا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 وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن ولكن يجب فقذفناها تتبعهم بانهم يجب ان لهم عجلا يجب ان تتبعهم فقالوا هذا ان إِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا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 قال فاذهب فَإِنَّ لك في الْحَيَاةِ أن تقول لا مساس وَإِنَّ لك موعدا لن تخلفه وَمَنْ بُرِئَ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الصَّفَا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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونح شر المجرمين يومئذ زرقا، بينهم إلا بثم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا فَيَذَرُوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا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 وارحاتي وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا اضما وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقوم رب زدني علما ولقد عاهدنا الى ولكن ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة افضل ان تكون إلا إبليس تكون فقلنا يا لي زوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمى فيها ولا تبحا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 وعصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.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 وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مت طعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَتُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّ بنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كل بصم فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى